فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى مَا أترفتم فِيهِ ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يَا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وَهُمْ يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كبروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون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 وَتَ اللهَِّلَ كدًاَّ أَصْنَمَكُ بعد أَ تُوّ مُدِبِرين فَجعَهُم جُذدًا إللاا كَبًا لهُم عَهُم إلَيهِ رجعون قالوا مَن فَعَلَ هذا بِآالِهَتن إهُ لَِنَ الظَّالِمين قالوا سَمِعْنَا فَتَي يَذكُرُهُم يقالوا لَهُ إبْهِيم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 وَوجعلَّهُ أئَّتي يهدُون بأمرن وأأَوْ حيين إليهم ف الخرات وأ حين إليهم ف الخيراتِ وإقا م الصة وَإت الزكاتِ لنا عابدينين.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 والتي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنِيهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون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 إن فيِي هذا لََلَ غَلِّقَوْ مِنْ ابدين وَمَا أَرْرسَنَّكَ إِللاا رَحْمَةً للِعَمين قُلْ إِماَا يُوحَ إلََ أنمَا إلَكُمْ إلَهُاحِد فَهَ الأأَننتُم مُسلِمون